I know. ما هي كان من الرقابين؟ ما هي كان من الرقابين؟ فوطان لا من حبيب، لا من حبيب، وتصليت جحيم، إن هذا له حق لقي، فسبح بسم.